تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُكُم وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَّعَلَّكُم تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ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 وَإذ يَمكن بِك الذيين كَفرَون يُسبتتوكَ أَ يَقتُنكَ أَو, أو يُخرِدُوك وَمكرونَ وَيَمكر الله واللههُ خَرُ المكررين وَإذا تُتلَ عليهم آياتناَا قالوا قد سَمِنَا لَنَ شَ قُنا مِثنَ هذا لو نَ شَ ألَ قُنا مِس هذا إن هذا إا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 وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل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 وَإِنَّا تَخَفًَا مِنْ قَوْمِ خِييانَةَ فَ بِذ إلَهِمْ على سَوى إِ اللهَّهَ لا يُحِبُّ الخائِنين وَلَا يَحسَبَ الذيينَ كَفَوسَبَقُ إهُ لا يجِزون وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تُعْطَوْهُ فَلَكُمْ وَإِن